يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا أفرانا أسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك سبحانا يا خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدار خال کون ریادی کا ند ام لو یا خال خالقنا يا نبح المجيب الرقيب الحسيب يا رب المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد يا رب القهار النصيد الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطل قاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير نور السماوات والارض بديع السماوات نور السماوات والارض بديع السماوات والارض, السماوات والأرض, بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم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 لاکی جمین لال ملک المقدم ملک المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المرنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفي البرع الغني يا خالقنا يا رب لعبيدك لريدك لو یس موسم کو دھا